بِسَمَنَشْتَرُوا بِهِ أَمْ نُفْسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَيْنَ أن يَدَيْهِ أَيِنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ